فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلح وتتق فان الله كان غفورا رحيما وان يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وضينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله ويعنتفروا فان